قدر الله حق قدرني إذ قالوا هُنَكَ فِتَنٌ وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَمْ أَنَّ قَوْمًا غَاءُواكُمْ قُلِ اللَّهُ مُزِنَّ مَذْهَبُهُمْ فِي خَوْضِهِ يَلْعَبُونَ وهذا الَّذِينَ الذي يَدَيْهِ مُصَدِّقٌ الَّذِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَكِنْ نَذِرَ مِمَّا الْقُرَى وَمَنْ حَمَلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Who am قُلْ عَن آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمْ مِنَ تقطع بينكم لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوان يخرج الحي من الميت ويخرج الحي اهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات مِنَ الآيَاتِ وَدَفَصَّنَ مِنَ الآيَاتِ for mm me -hmm. لو صرف لنفسه ومن اعمل فعنها وما